إِنَّمَا نَقُولُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنَا بِهِ وَأَنَّ دِينَنَا دِينُ اللهِ قَالُوا إِنِّي مِن دُونِهِ فَكِ الله اوم دي وربك ما إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن